ليتكن رجل كل ذكرين رجل ليس يكون ذكرين رجل فرجولته شحيحه ورجولته لا ملء من الصفات التي فنات الله ذلك فعله كما قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا فمن هم قدى نحبا ومنهم من ينتظر ففي قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإداء الذكاء فكان هنا, هنا من السمات الصفات التي يتسم بها الرجال أنهم لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر ذلك التي أولها عن القضية التي خُلق أو الوظيفة التي خُلق المرهن منها منها لا تتعد حتى خلقهم الله جل في أولاه لوظيفة عظيمة وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون فهنا هم رجال نعم رجال لأنهم حققوا وكانوا يسعون لتحقيق ما خلقوا لهم الله تعالى هؤلاء الرجال خفقة اليد وأموال الدنيا بأسراء لا تشغلهم عما خلق له. لهم خلقوا لهم لهم وظيفاء خلقوا لهم وهم خلفها حتى تتحقق وهذا الذي يشغلهم وكما قلنا في الإسرائيليات يبنى آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وخصمت لك الرزق فلا تتعب فإن أنت رضيت بما قصمته لك أرحت خلبك وبدلك كنت عندي محمودة وإن لم ترضى بما قصمته لك فوعزاتي اعتلالي لأسلطان عليك الدنيا تركض فيها رقد الحجم البرية ثم لا تأخذ إلا ما قصبته لك وكنت عندي مضموما فهنا هؤلاء الرجال من أعظم استمدت الصفات التي تميزهم عن غيرهم لو ملكوا الدنيا بأسرها باعوها من أجل الله بلدك عليك خلفوها ظهرهم وانشغلوا بما خلقوا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيت إذا قال الله جاء كان أباؤكم وأضمنكم إلى آخر الآيات قالوا تجارة تخشونك سعدها ومساكن وأحب عليكم من, من الله ورسوله فالمرء حقا اللبيب الرجل بحق ولذي قدم حق الله جاء في علاقة وقدم محاب الله على حقه ومحاب نفسه ولذلك قال النبي السلام سيزم أن يكون فيه وجد ذهن حلوة الإيمان أن يكون ظهر رسوله أحد لا يزهر مما سوى هم. ولا يصل المرء إلى ذلك إلا بسهد في الدنيا فإن سعد أهدا وملأ قلبه بيلا لله دل في أولاء وطلبا للأخرى وعزوفا عن الدنيا مكن الله من خلبي الإيمان ومكن جوارحه من التوحيد للرحمن ثم بعد ذلك يختم له بالصالحات ليكون الماء والجنان خلودا في ذلك رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيجاء الزكاة وهذا يبين لنا أيضا دفع الانتباه إلى أنه قد ينشغل المرء بالبيع والشراء والتجارة عندما يؤدي ما عليه لله جل فعلان إذا أدى وظيفته فله ذلك ولا تنسى رصيبك من الدنيا ولم يقل قف عن الدنيا بل قال في بمناكك لكن ما قال سريع ولا سابق ولا تنفسه ما جاءت الآيات فيها المسارعة والمسابقة والمنافسة إلا في الأفعال وفي ذلك فليتنافس المتنافسه ذلك لما تنافس عمر مخطاب مع عبد بكر الصديق واتلاه مرضاه كان ذلك من أجل الصدقة وقال اليوم أسبق أبا بكر وقال رجال هم رجال حقا لأنهم زائدوا في الدنيا وطلبوا الآخرة لله عباد فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفترة علموا أنها ليست تحيين وطنة فاتخذوها سفنان أو قل داخل شط أو فاتخذوها الانتكان واتخذوا صارحة عمال فيها سفنان فلما زاهدوا في الدنيا وأقبلوا على الأخاء أعطاهم الله الدنيا للأسان هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزايد في الدنيا وباعوها لله جنة فعلا كما فعل صغي أبو بكر الأسراء جميعا أنفقوا مالهم لله جنة فعلا كما أنفق الآخرون أعمارهم وقوتهم وأنفسهم لله جنة فعلا أعطاهم الله الدنيا والآخرة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بي عن ذكر الله وإطاهم الصلاة وعده وعده. وعده وعده وعده رحمة رحمة ربك ربك هذا كلامه وضوح وهذا كلامه وضوح هذا فوق العرش رحمتي طلبت ووضع يوم الله أحسن ما عمله ويزيده من صدره وأيضا يجعله أضعاف مضعف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم وإن ذلك فقال إذا هم عبدي بحسنة فعملها فكتبها لو عشر إلى سبعين سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى سبعمائة ضعف الى اضعف كثيرة وهذه الزيالة من فضل الله جلال فعلاء واعظم الزيالة من فضل الله جلال فعلاء فالجزائل احسن فمن زحزح عن النار وادخل الجنة بخذفات وما حدني إلما تعرفون والزيالة من الفضل أن يرأوا وجه الله الكريم ودوا وعشيهم كما في الحديث الصحيح المصريب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الجنة الجنة الله جلال فعلاء يعني الجنة فأشائبون ونظرون فأقول الله تعالى شيئا أهيدكم قالوا ألم تبيضون جهنا ألم تخلنا الجنة يستفرنا في يدنا يقول الله جلس على إن لكم عندنا موعدا منجزكم إن لكم عندنا موعدا منجزكم ويقشق الإجاب سينظرونا إلى وجه الرحمة بقوا نعيم النعيمة مثل هذا النعيم ليديهم أحسن ليديهم الله أحسن ما عمله فاريدهم ان يفطنوا والله يرزق ما يريد الله يرزق يشاء بغير, يرزق يشاء بغير ان تفهم وتعقل هذا الباب والله يرزق يشاء لك الامر والله يرزق يشاء والله يرزق من يشاء ان بأن الله يعلم أن هذا العبد محل قابل للحسنات فيوفقه لها ويدخله الجنات وإذا علم أنه محل غير قابل رده وأغلق أبواب قلبه فلا يفقه ولا يعقل عن شيء أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم اللهم في الدنيا خزهم ونظرهم ومن يرد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيء والروح يقول وما ينفعكم نصحين أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم فأصوه أعلم لكم قال تعالى فمنهم من هذا الله فضلوا نعمة من الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فقال الله من يشاء والله يرزق من يشاء علما وحكمة ليس الأمر تشهيا ولذلك الله تعالى إن الله كان عليما حكيمة يدخل من يشاء في رحمته يبقى يدخل من يشاء هنا جاءت, جاءت عن علم وحكمة إن كان عليما حكيما يدخل من يشاء فتحه والظالمين عدلا عذابا يدريهم الله أحسن ما عملوا والذين ده من فضل والله يرضى من يشاء وغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بخيعة يحسب الضمان ماء تا جاءه لم شيئا ووالد الله عنده فوفقه حسابه الله سليه حسابه دي آية مرعبة من له من له قلب نابد والذين كفروا ضرب الله مثلا الذين كفر فهذه الأمثال لأخيرها إلى العالمون والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الضمان ماء الله أكبر والذين كفروا أعمالهم ضرب مثلا أعمالهم كسراب بقيعة يعني السراب تعلينا السراب بالقيعة بأرض ومبصفها لنبات فيها هذه القيعة وأنت تمشي على الصحراء ومثلا تمشي فيه في النسبات الطويلة فادي الشمس على مدع الأرض في البعد كأن هناك ماء أمامك هذا الماء إذا وصلت له وجدته إيش صلابا لا شيء ما في ماء وجدته صلابا هذه أروع الأمثلة لأن الله جاء الله قال هكذا أعمال الكافرين يحسب أن له عملا ينفع عند الله أو ينفع عند الله و أعماله كلها لا تسوي شيئا و فيها سمت نفس عند الله عجل الفعلان الله تعالى عن أعمال الكافرين وقدمنا إلى, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعناه هباء منثورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعناه هباء منثورا لذلك لما قالت عائشه رضي الله عنها ارضاءها للنبي صلى الله عليه وسلم علم بالجوعان ما له انه كان يصل الرحم ويقري الضيف وعين على الحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له دفن اعماله فحسبنا احد اذا تقدم معك صير انه يكون ما فعله عند الله من نور التوحيد قال لا شيء لك لا شيء لك. لا شيء لك ان لم ياخذ يومان رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فهنا بيّن الله قرباً للمثال بيّن الله جل في علاء مولاء شيئاً لهؤلاء بحاذ قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بخيعة يحسبوا الزمآن ماءاً جاء شغوفاً عطش لكنه لا يجيش شيئاً قال يحسبوا الزمآن ماءاً حتى إذا جاءوا لم يجد شيئا حتى ذا جاءه لم عنده كوفاء حسابه كفروا وعملوا كسراف بخيعة احسبوا الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يريده شيئا صعقا صعقا كبرى ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع حساب ما كان يؤمل وما كان يتصور أنه سيكون هكذا ويأتي يحسب أن النجاة له كما كان في الدنيا مغدوعا وقد استدرجه فهد في علام حيث لا يحتسب سنستدرجه من حيث لا يعلمه زوين لهم سوء اعمالي والله على بال هذا من اسوء الناس هو عمله حسنا بتدبير الشيطان هذا وهذا من استدراج, من استدراج الله لرسوله قد استحق ذلك فواصل التدريج ومن حيث لا يعلموا وامل لهم ان كل دي متى ادته وجد الله عنده جنف علاف حسبها على كل صغير على كل صغير وكبير فثم جديد انما كفروا عملون كثر الله بقيه حساب ضمان حتى اذا جاء ولم يجد شيئا ورد الله عنده فصاطا وطا سبو سريع الله سريع والله سريع الاحسان وهذا معناه انه لا مخلص ولا منجا لمن جه من الله الا اليه الذي ينجي عباده من فتك فإذا وقعوا فيها وخدموا لهم بالشكل فقد أراد الله لهم العزاب ونسأل الله أن يعفو عنا جميعا نسأل الله أننا نغدع و نفس المره قوله انا مستدرج أن من الصادقين المخلصين المخلصين انما المنافق بقلبه استدرج الله ما فعله فزين له اعماله فحسب انه على خير وليس على خير كما قال الله انه على اخس سوء بالكهف. قالوا حسبونا انهم محسنون صنعا لذان لهم الشيطان عمله اللهم ابن سبحانه رب العظيم طيب الفائد صنبطة من تفوق ذكورة وتعرف الرجولة بالعمل لدين الله جل شعلا ليس رجلا من عاد دين الله جل ليس رجلا من عمد رجل الله جلال فعلا ليس رجلا من ابتدع في دين الله جلال فعلا رجلته ليست كاملة كمال الرجولة يعرف بالعمل لدين الله جلال فعلا ونصرت سنة ونصر ونصر ونصر النبي صلى الله عليه وسلم الله خوب نا ل روپ من اور خان ایم سر فضلوا التجارة مع الله جلال فعلان فضلوا التجارة مع الله ليرزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل الله يبقى مشغل. الله من استدراجه الله فهو منافق أو قول النفاق مادة الاستدراج النفاق مادة الاستدراج السبه الضمان ما حتى زجاء ولا مجد شيء عظيم ربوبية الله جنف علاه والله سريع وفيها سآل تطوره أولية الله للفضل ممكن بقى عشان تفهم المعدة ايش باع هو المعد برض لكن الله العالم لا يعطي هذا الفضل اي حتى يعطيه بعلمي بقلب العبد انه انه طابل لهذا الفضل وانما يتحق هذا الفضل يؤهلوا لأ شوفوا الصحابة ماذا قال عنه مبادر الظلام و ألزمهم كلمة التقوى و كانوا حقا هذا الميزان اللي ادعيه ذلك أنا أقول دائنة من وددت عدن مصد وطفق مسدد فاعلم أن نمر على ما, ما وضع ذلك فيه إلا وهو له أهلية علمتها إلا أنت ما علمتها خلاص إلا أنتها فالتربع الكفر لا يفهمون ذلك وأيضاً الفاصحة لا يفهمون ذلك وأيضاً أصحاب الهواء لا على ذلك إيش قالوا لو, لو لا أوتي هذا القرآن اللي راجع من خريتين الجيوس العظيم شوف هم أفضل وفي أعظم من لكنهم أنبياء أنبياء صفياء واللي يحركوا مهراهم نعم؟ هذا لنؤمن حتى نؤتى نؤتى السماء يرسل الله الله أعلم حتى يجعل الثلاثة